والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقبة إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دار يخرج من بين الصلب والترايب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء